ي ر ن ا ل ج م ي ع م س ا ف ر السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ق و ة ثم جعل من بعد ق و ة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء إ ن ه ا ق و ة بين ضعفين بين ضعف ا ل ط ف و ل ة وبين ضعف ا ل ش ي خ و خ ة والمشيب خلقكم من ضعف الطفولة ثم جعل من بعد ضعف قوة قوة الشباب بداية بالمراهقة وما بعدها ثم جعل من بعد قوة ضعفا و ش ي ب ه يخلق ما يشاء إنها مرحلة المراهقة كيف نتعامل مع الشباب في هذه المرحلة ما هي الأساليب الحسنة التي نستطيع بها أن نكسبهم ولا نفقدهم كيف يستطيع الإنسان فعلا أن يطبق السنة النبوية التي كانت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ا ل ت ع ا و ل مع هؤلاء الشباب كيف تحاورهم كيف تناقشهم ما هي أبرز العلامات والصفات في هذه المرحلة حقيقة هو موضوع مهم وواسع و م ت ش ع ب لكن سنحاول بإذن الله أن نجعل من القلادة ما ا ح ا ط بالعنق فحسبك ب ي فمرحبا بكم في برنامجنا مسافرون يسعدني وجودكم معنا السلام عليكم السلام والله وبركاته أ ل ا المراهقين أ ل ا ا ل م ر ا ي ن ا ا ل بيننا أ ك ب منك أهلا عايد أي شيء أنت مراهقين أصر ظهري ل ل ح ي ن ما بعد كبرت طبعا سبحان الله هذه ا ل ا ي ة تصور حياة الإنسان عموما يعني الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلقكم من ضعف وفعلا تجده ضعيفا لا يعتمد على نفسه إذا كان صغيرا يعني ربما لو أهملته أمه لم تطعمه ا و تسقيه من م ن لبنها أو كذا مات ما في مكان ما يستطيع يدبر نفسه حتى لو, لو الحليب جنبه لا يستطيع ضعف خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة يبدأ يقوى يدبر نفسه ربما أمه لو نايمه الولد يفتح ا ل ث ل ا ج ه ويأخذ الطعام ي تبدأ هذه القوة في الشدة يصل إلى مرحلة المراهقة يتقدم بعدها ثم سبحان الله يبدأ يذبل مع تقدم السن والناس يختلفون يعني بعضهم يذبل في الخمسين بعضهم يذبل في الستين بعضهم يكون مثلا محافظ على صحته وجوده كذا وبالتالي ممكن يتجاوز السبعين ولا يزال في نشاطه لكن في النهاية كما قال ل ه تعالى ثم جعل م بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما ش ا أو بعدين ينتهي الإنسان سبحان الله المرحلة التي سنتكلم عنها اليوم هي في الحقيقة أهم المراحل التي يعيشها الإنسان وإذا نظرت في كثير من الشباب أو ا ي ض ا البنات تجد أن بداية يعني ا ن صح التعبير القرارات الحقيقية في حياتهم أنه مثلا يلتزم بالدين ويستقيم عليه ويصير مطوع يعني ومتمسك غالبا في ه المرحلة أبو 16 أبو 15 أبو 18 كذا وربما أيضا تصل أحيانا ل ل ع ش ر ي و ا ل و ا ح و ش ر ي ن أو ح ي ا ن ا ربما القرارات في ا ن ه يخرب ولا ي د ش ر ولا يغازل ولا أي شيء من ه الأشياء تجد أنه أيضا في ه المرحلة هذه ذكروا أن هذه المرحلة هي مرحلة نمو جسمي وعقلي ونفسي مع قلة خبرة في التعامل مع الحياة هو يدفع تعامل مع الحياة وهو لا يزال خبرة إلى ا ل ا ن ليست كثيرة فيها يقولون يا شباب ا ن المرحلة هي ثلاث المراهقة هي ثلاث مراحل بعضهم تكون معه م ب ك ر ه وبعضهم متوسط وبعضهم متأخرة ركز معنا يا أ س ر ا الموضوع مهم لك المراهقة ا و ل شيء المرحلة المبكرة من سن 12 إلى 15 أ ي لم تلاحظ؟ ا لا ظ ن أنت مراهقتك قبل من ث م سنوات <تصفيق> فعلا تجد أحيانا أبو 12 سنة وأبو 13 سنة لا يزال أبو 12 سنة و ب ا ل ز ج ا ر ة وداشر وربما يسرق سيارة والده يتضارب دائم عند المدرسة ويسرق من البيت حركات مراهقين صح. وهو عمره 12 لكن هذه مراهقة م ب ك ر و غالبا ما بين الـ 12 إلى الـ 15 بعضهم لا مراهقة تبدأ بعد الـ 15 أي. يعني ربما ترى ممكن يبلغوا عمره 12 أو 13 صح. لكن في الغالب يبلغون في الـ 15 ما بين الـ 15 إلى الـ 18 هذه أيضا فترة مراهقة متوسطة وفي الغالب أن الذين يراهقون في هالمرحلة هم أكثر يعني أكثر <تصفيق> يعني غالبا ا ل ل ي ر ا ه ق أبو 12 13 أقل ثانية. من غيرها بقى. لكن من الـ 15 إلى ا ل 18 هذه كثرها. في الغارب هي المرحلة الكثر. الأكثر اللي راح أقوم فيها بعضهم تتأخر مراهقته تلقى حبيب ولطيف وكذا إذا تعدى الـ 18 إلى 21 تبدأ المراهقة يبدأ ينتبه لنفسه تخرج يعني بعضهم تجد ا ن من أولى متوسط ثاني متوسط تبدأ عندها الحركات هذا مراهقة مبكرة بعضهم من ا و ل ى ثانوي أ و خ م ر ستة ع بعضهم لا يتخرج من الثانوي و حبيب لطيف لكن إذا خلص الثانوي بدأت المراهقة عنده بدأ يسوي حركات ويثور ي ي على التقاليد كما سيأتي معنا الكلام عن صفاتهم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن يعني التعامل مع الشباب فترة المراهقة وبالمناسبة أكثر الصحابة الذين يعني دخلوا في الإسلام كانوا مرحلة شباب ا و قل مرحلة مراهقة يعني كانوا أبو ث م ن ا ش وأبو ا ش ب و ع ش ر و و ا ح ش ر ي ن في هذه المرحلة هم أكثر الشباب اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا كان عمره أربعون سنة كان عمره أربعين سنة لما, لما ي ع نبء ب ا ل ن ب و ه ونزل عليه الوحي والذين معه كان يعني أبو بكر عمره 4 ن ب ع ي ن عمر عمره س ت ع ش ر علي رضي الله عنه وعنهم جميعا كان أصغر من ذلك بكثير قل مثل ذلك لما تأتي عند مثلا طلحة الزبير سعد بن عبادة ا ل ى آخر ه كلهم كانوا مرحلة شباب ترى أكثر الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا هم في المراحل أما الذين تعدوا الستين والسبعين ت ع ا ل عند مثلا أميها بن خلف ت ع ا ل عند الشيبان الكبار هذول هذول مقبلوا الدعم أحسن أحسن أحسن سبحان الله فعلا مقفل الراس بحيث أنه لم يقبل الإسلام أبدا ولم يدخل فيه هذه المرحلة طبعا التي يعيجها ن الإنسان ذكرها الله تعالى في القرآن قال الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم إ ذ ا رب العالمين فرق ما بين دخول الطفل على والدي وهو صغير ودخوله عليهما وهو كبير يعني وهو صغير تجد أن يدخل على أمه وأبيهم على أي حال ربما ما يستوعب ذلك لكن إذا, إذا إذا بلغ الحلم لا بدأ يفهم وبدأ يستوعب وهذه حركات أمي وأبوي ومدريش هنا يكون فيه إشارة حمرة يعني هي. يا ولدي إذا شفت الباب مقفل معنا ما تدخل حط لافتة ب ر ا زي ولا تحط لافتة ولا تدخل نفسك و ل تحط الجرس ولا تكفل الباب وتريح نفسك ا ه م شيء ا ن ه يعني ا ن الآية وضحت ا ن ه إذا كان طفل بعدين بلغ الحلم أوه. احترام خصوصية أحسنت. إذن اختلفت ا الأحكام يا ربي إيه ل ا ن ه صار مراهق الآن صح. مدام ا أنه بلغ الحلم معناه أنه صار مراهق ا ل ا ب ا ء طبعا يعني ينزعجون من المراهقة ويعتبرونها يعني مشكلة كبيرة ح ر ج ة وذلك لأن الولد يبدأ يظهر عنده عدة تصرفات منها ا ن الولد تبدأ مطالبه المالية تزيد يعني في السابق تعطيه مثلاً عشرين ريال وماشي وما حاله ويجيك بعد ث ا ث ي ا م أربع ي ا م يبقى خلصت الآن لا تعطيه المئة ريال يجيك بكر يقول خلصت يا ولدي وين خلصت نحن <تصفيق> نكسر, نكسر ذهب وفضه من الجبال يا ولدي أنا قاعد أتعب وأجمع الفلوس يا ولدي خف الله اتق الله في نفسك حرام عليك أحفظ فلوسنا زي. وتلقى يبدأ يصرف صرف كبير جدا تسوون أكل في البيت بعدين ما أبغى أكل ثم تدري جاي مطعم اتصل ناوي. نصل ما تدري إ ل هذا عند الباب العامل يطق الجرس ولا طلبية أكل من قبل شوية ولدي ت ك و ن إني شبعان وش اللي, اللي حصل وين الجوع هذا هجم عليك ف ج ا ة لذلك تجد ا ل ا ب ا ء إذا رأوا هالمطاعم مدري هم زيه ولا غيري يعني. أنا إذا شفت هال اللي اتصل نصل للتوصيل السريع نرفاز ت ر قل لي ولدي يا ولدي أنت لسه في شقة عزاب أنت ولدي في بيت عندك أمك وعندك الخادمة وعندك خواتك يعني وعندك المطبخ يفتح ا الثلاجة يا. وكل زي ما تبي فغالبا أخرب عليهم لأن هذولك إذا أ ن طلبت وبعدها ما أخذت الطلب يخصم يحذفون خ ص ي اسمك أضم معاد, معاد صرت التصل ي ق و ل لا أنت زبون لعار فأنا خربت أكثر مرات على المطاعم لكن يروح يشتركوه من جديد فتجد المطالب المالية تبدأ تكثر تجد أيضا المراهق عنده رغبة في عدم الالتزام بقيم المجتمع مثلا معزومين على عشاء أنت وياف تقول يا ل ل ي ولدي البس توبك وغترتك وعقالك لا بروح بالمنطلون يا ولدي ما يصلح يا ولدي هذا عشر رسمي وفيه أعمامك خارك عاجبك روح كده ولا أنا ألبس اللي أبغى ا ن ا من ينفسخ يا ولدي بس ما عنده التزام بقيم المجتمع التحرر من ا ل ل ت ح ر ر من هذه رغبة في ا ن ه ما يلتزم بها ا ب د ا ا و تقول له مثلا طيب يا ولدي عندنا الضيوف تعال اليوم ترى لازم ا ن ت تصب القهباه ثم الدورة د ق على جواله ما هو موجود ما يرد عليك أي ما عنده التزام بقيم المجتمع التي يلتزم بها الكبار وبالتالي هذا يسبب مشكلة للأب صح ا ن ت م معي تفتخر لا. فيه وأنه لذك وكذا و... وبعدها تتوره والناس أن... يسألونك وين فلان والله فلان وش تقول وين فلان تعطر الطريقة رجال أو أحيانا تلقى عندك ضيوف ما تدري ل ل ه دخل الحمام وجل الساعة يوريدي ما شاء الله ما جاء اليوم التنظف و ت ر و ش إلا لما جاء ن ظ يوم جاء صب القهوة <تصوح> يوم ج ا ب القهوة وكذلك تجد ا ن يعني ا ح ي ا ن ا عند المراهق يكون عنده نوع من الفوضوية تدخل غرفته تلقى الثوب مرمي هنا طيب يا ولدي في شماعه لما تفسخ ثوب بدل ما ترميه على ا ل أ ر ض ت ل ق ا على الشماعه تلقى الثوب مرمي هنا كتبه الصبح يلا يا فلان قم جم وين ج م ع كتبك وين حطيت الدفتر دفتر وين اللي أ م س اللي انا ج ب ت يا وانا نسيت كتابي في ا ل س ي ا ر ة أ م س مع خوي اللي وصلني يا ولدي طيب البس عقال عقالي ما د ر ي وين ولا ترقب س ي ا ر ة ا س و ا ك ف و ض و ي ة ما تحس انك يعني مع انسان مرتب ا ح ي ا ن ا يصل الى م ر ح ل خ ل ّ الأدب في التعامل مع الناس، التعامل مع و ا ل د ي حالة نادرة إن شاء الله أي، وهذه يعني حالات نادرة أولاً، الحمد، لكن تجد أنها عند بعض المراهقين ه ذ ه يسبب مشكلة للوالدين أ ي ض ا ا ح ي ا ن ا تجد جنوحه وذهابه إلى بعض العادات السيئة تبدأ تشم في ريحة س ي ا ي ر دخان، إن كان في البلدان اللي فيها م ث ل ا سينما ومراقص وكذا وينك أولدي والله أنا عند صاحبي ولا أنا مدري إيش و ت س الطق طق ط السينما وتسمع الطق طق طق ما <تصفيق> شاء الله عدناصر <تصفيق> ا و مثلا في مرقص ولا في مدري إيش ولا مشاكل كل يوم ما تدري إلا تصلوا بك الشرطة والله و ل د ك مفحط بالسيارة ولا متضارب مع أحد صح ولا ي س ب ب للأب مع الأسف إحراج يعني إحراجات كثيرة طبعا مشكلة يعني المراهقين أحيانا أن بعض الآباء لا يضع ابنه المراهق في المكان المناسب صحيح. الابن المراهق هو عنده تنازع بين ثلاثة أشياء ت ت ن ا ز ع ا ح ي ا ن ا بعض صفات الطفولة اللي لا تزال باقية فيه طيب و ي ق ل له عدم تحمل مسؤولية والنتوك صغير لا تزال تتنازعه ذ ه وتتنازع صفات الرجولة انك برت رجال اي بال... مطالبات بالالتزام بقيم المجتمع وان انا رجال بطريقه السلام طريق و... عندك بيت وعندك كذا وتتنازع ايضا شيء في النصف وهو لذات ا ل ح ي ا ة ا ل ج د ي د ة ع ك الاقبال عليه الاقبال عليه ولسه بالغ صح وبالتالي الولد يبغى يستمتع يبغى يروح ي ب يجي ما عنده استعداد فهي الثراث قيم ا ل ط ف و ل ة تتنازعه الرجوله ان لازم نصير رجال فتجد أ ن احيانا تصرف ص ر ف ا ت اطفال تقول أ ن ت بزر انت ما كبرت هذه تكون نوازع الطفولة laser. وأحيانا تلقى رجال والله بيض الله وجهك والله يا أخي اليوم عجبتني ما شاء الله عليك تمسك معاه يرجع للحالات معي ليس ي ر ك ث ل ا نحا ويروح للثالث أي والثالث تلقى ما تدري إلا خرب ولا سوى شيء يا ابني ا ن ت الآن يعني لست رجلا يعتمد ع ل ك ولست طفلا نعذرك في ا خ ط ا ع ك أنت إيش حدد بالضبط هذا هو المراهقة طبعا ب ل م ن ا س ب المراهقة يعني هو يعني مقاربة الشيء دون الوقوع فيه مثل مثلا يقال مثلا هل مات فلان فيقال والله راهق على الموت يعني ها أقترب. اقترب من الموت تقول مثلا ها وصلت الرياض يقول والله راهقت راهقت يعني اقتربت هذا معناها في اللغة فهو الآن مراهق له اللي صار رجال وله اللي صار طفل وله اللي طفل يولدي ت ح د د شو وضعك ف في الضبط لذلك سبحان الله يعني تشعر ا ح ي ا ن ا أن ابنك في هذه المرحلة فعلا يحتاج إلى نوع معين من التعامل يا ح م د صبت أنك رح. واحد من المراهقين يعني <تصفيق> مر... مدام أننا مراهقين مدافع ولا... مع أننا تعدين المرحلة هذه ولكن نحن أقرب لها أيه. أنا أضع اللوم عليكم أنتم ا ل ا ب ا ء هي ليش لأننا في المرحلة هذه مثل ما قلت أنت ما زالت فينا كانت نزعة الطفولة و أيضا المطالبة بالرجولة والتمتع بالحياة م. فأنتم تضغطون أحيانا ب... تعرفون أننا الآن في مرحلة مراهقة فتقومون أيه. تضغطون علينا بعدة ضغوطات تجعل أن الواحد يتنرفز يعني خلاص ينفجر انا خليني أستمتع شوية أصبر عليه وفي نفس الوقت أعرف كيف تتعامل معي مم. للأسف يبو عبد الرحمن أنه فيه ب ا ء كثيرين ما عندهم ثقافة كيف أنه يتعامل مع المراهق مم. فتلاقيه يعاني ويتذمر من ولده دائما وهي المسألة بسيطة جدا مجرد تعامل بسيط والله العظيم تلاقي ولدك على قولتهم علي منك طيب علمني كيف كيف أتعامل أنا عندي أبناء مراهقين كيف أتعامل شوف شو ع د هي ل ا ن ه ا تختلف على حسب البيئة اللي, اللي, اللي حول يعني مثلا أنا لما, تقول لما تقول أحمد لولدك يا ابني ا ح ن ا عندنا ن ي ا م في البيت ساعة عشر بالليل معناها الكل موجود ثم يجي الولد عشر يا ا كيف حالك كيف هو ما تدري إلا طالع ما جاك إلا ث ن ت ي بالليل وقت, التح... وقت التحضير يعني. وقت التحضير يجي يحضر ويطلع المرحلة هذه لأنه هو انتقل مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة طيب أنت وش بتسوي لما ولدك كده ما يجي لثنتين في الليل ماذا لو أنك مكان الأب المراهق ماذا ستفعل تدق مش... عليه جوالهم قفل ما أدري هو حي هو ميت هو مضارب مع أحد عده د ا ئ م ق ف ل جوال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب ترسل له إيميل لما يقول لك ا ن ا والله يا أبوي أنا اليوم مع صاحبي عبد الله يدري أنه كانت مع عبد الله هذا ما في مشكل مابدله. ول مع زيد وعبيد و ل ن الناس أنت وصلت لمرحلة أنك تقعد تأمر لا تمشي مع فلان لا تمشي مع فلان خليه تكذب عليك فكذا أنا والله هذا ا ن ا صدق مريت بالمرحلة هذه في أحيانا كان في أسماء تفرض أني لا أمشي معها يب سؤال ليش يمنعونك يا أحمد لا تمشي معها عاد يمكنهم لهم نظرة يمكن ايش أنا, ايش أنا يمكن أنا يوم كبرت حسيت وقتها بنظرتهم لكن ا ن ا في المرحلة هذه مقتنع لأن يعني هذولا ما فيهم شيء وكويسين م... غالبا الأب يمنع ولده لا يمشي مع أشخاص معينين تكون في أولئك الأشخاص صفات إذا الولد صاحبهم بدأ يتأثر بها صح. يعني ما في ولد طلع عن بطن أمه وهو يدخن مثلاً. ما ما في واحد طلع عن بطن أمه وهو مثلا ر أ صاحب دواره ولا فشل في دراسته أو شيء ا و ترك صلاها و نحو ذلك لكن أحيانا الأب إذا رأى الولد بدأ يخرب عرف ا ن ه صاحب فلان وفلان يقول يا ولدي هذا ولا يعني عن المرء لا تسأل و ا س ل عن خليله المرء على د ي ن خليله لا تمشي مع ا ل ث ن ي ة هذور يخربونك من حق الأب يا أخي إن يعني ا ن يطالب بذلك هاي ناصر بس أن بصفة أنك واحد م المراهي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا المشكلة ل ن لما تبتصرف عن شخص م ا تجد قبدا لا تصرف ع طريقة غير مباشرة غير دون ما تتصادم معه في طريقة ثانية تقدر تخليه ا ن س ع ب منه تجيب ل ه تشوفوا ح د منها ا ل ع م ّ من عقاربة واللي د ا م مقربي م ع ه ويمشي م ع ه ت ح ي ل ه م ا ل ج و وهم اثنين ذيلي ت ح ا و ل ت ح ي ل ه م ا ل ج و صدقني هو ينسعب من شخصة ب س ر ا ئ ي ة ش غ ل ه ا بشيء مفيد له أبعد عن الجو اللي هو قاعد معه عرفت وهي أنا ج و ل مراهقة لكن فيها متابعة إذا كنت ا ن ت تختار له صحبة معينة وتقول لي مثلا فلان امش معه فلان امش معه زي ما قلت انت الان لا انا اقوم انت امش معه ها ش تقول لي امش معه كده غير مباشرة لا انا شو... ممكن ان الشخص الفلاني عصير ع ز م ة انه هو صغير تعال بيت ش ف فلان اذا اجت تجمع في مكان حاول ان هيئة الملجوب من ناحية المادة من هي... تكون فيها مراقبة مم. يعني وش حبه من ه ذ ا الشيء يبدون ما تصادم معه و ل تواجه مشاكل و ا ض ط ر ب ا ت بين انا ل نظره انا لو كان مثلا مراهق وعنيد وزي كذا واخويا مثلا ما في مشكله وبجي اقول له انت راك حر في تصرفاتك ترى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ما اجني أ ج ب ر ه بس فرضت عليه ا ل هالشيء ا اذا يبدا يعاندني دائما المراهق عندها مبدا خالف تعرف يعني ا ي ا ح س ن ت هذه ذ ه هي المشاكل لذلك سبحان الله يعني يتعبك احيانا في التعامل من هذه ا ل ن و ا ح احيانا أنت تقول يا ابني ترى أنا ما بيني وبينك عداوة أنا لما أقول لك ما تبشي مع فلان ولا لا تتأخر عن ساعة عشر ولا 11 في الليل ولا مثلا لا تسوق السيارة في الوقت الفلاني ولا لا تذهب إلى الحي الفلاني أنا ما بيني وبينك عداوة لكني أعلم ا ن هذه الأماكن موبوءة أحيانا بأشياء معينة إيش اللي يجعل يا شباب ا ل ا ب ن لا يستجيب لذلك يقول إلا بمشي مع فلان ا ل ا بروح الحي الفلاني الآن, الآن في البرحلة هذه هو قاعد يحس نفسه أنه مسؤول عن نفسه م. فلا تفرض عليه فرضية. لكن صدقني طيب تنتظر ا ح م د ي تصويبك الشرطة أو ت... السجن؟ لا لا لا ما توصل ا ل مرحلة هذه ولكن على قولة فيصل صدق والله متى ما حسست أنه هو رجل ومعتمد على نفسه هو وقته بيحس ا ن ه الآن في مرحلة ا ن ا مو لازم أفشل أبوي ا ن ا صدق م ع ت م د على نفسي وأبوي ما شاء الله وضع ثقة فيني بشكل كامل فلازم أني أبيض وجه على ق و ن ه لابود ترى يجرب يعني ما أنت تقول ليش بعد الساعة ما تطلع هو يقول ليه ب و ي يعني ليه أبوي يمنعني أكيد ف ي سبب ممكن في شيء حلوي يمكن <تصفيق> هو يبي ع ر ف و ش السالب المشكلة يا أخي التجربة إذا كانت مرة تمشيها له مرتين إذا كان كل يوم قاعد يجرب نفس الشي إذا كان تمنعه من ا خ ل ا ق ي ا ت معينة م ث ل ا مصاحبة أشخاص معينين أو تدخين ا و او غير ذلك ثم تجد أن الولد يبدأ يرجع لها أحياناً ا ل ن س ب ة ت تقول أن بعد ساعة 12 أو الساعة 11 ك و م تواجدة البيت يا أخي في شي س م مقارنة ب ا ل م ج ت ع ا ل ح ا ل ي ك ل ن كاملين وانت ب ا ل ح ا ل ل يفارض القانون هذا فقل ليش ابوي ف ا ر ض القانون هذا يجي الساعة عشر مع ان يا ل ع م ي اصدقائي ا خ و ي ا كلهم ي ر ج و بيت ا ل ا ساعة ا ث ي ن يعني هنا يحس ف ي فرقة و ف ي تناغل فلازم انا اعاند الوالد و الاهل عشان ما يتمرد عن ا ل ق ا ن ي ن يتبلدون احساسهم ان خاص ما فيه ب ي د ة من الانسان هذا ان يجي الساعة عشر فانا اعودهم على لما انا ابي دال ما هم يعودوني هم على ما هم ي ب ق طيب السؤال الآن أنت في وجهة نظرك أنت لو عندك ابن عمره 16 17 18 سنة في الحدود هذه بالثنوية مثلا وفعلا لا يعود إلى البيت إلا الساعة و ح د ه ولا ثنتين أنت يا ناصر هل ستسمح له ولا بتقول يولدي إذا أنت ترجع الساعة ث ن ي ن أجل إيش خليت لي ا ن ا أمتى أرجع يولدي إذا ا إذا ذ أنت ترجع هالوقت هذا وحنا ما ندري وينك ولا تكذب وتقول أنا ا ل ك ا ن ف ل ا ن و ا ن ت م ك ا ن الآخر يعني ماذا تركت لمن هو أكبر منك هل, ت... هل ترضى أنت لابنك أنه يرجع مثل هذا الوقت والله شو ل حسب الأمانة على حسب ها. أشوف من اللي معه وين ت و ا ج د ف ي يعني م م لازم أني مثلا أسأل وينك ف ي ق و ل بالله في الملحك ا و في البيت فلان ا و أنه طالع و الله فلان فلان يعني أشوف وين وجهتهم فيه حتى لو أنه يعني عودة أنه شيء ما أكذب علي ه أيه. يعني لو لو راح مكانه غلط وصح ما راح ق م ا د ل ي ش تروح ليش ليش ليش لا اترك غيره واش راح اقوم ه ا يعني واخا راك مش كويس مش ود اكله في ماكرافت افضل يعني في اعطيها ش ي ا ء ب د ي ل ة فخصكوا ا فيه بيننا م ب د أ ا ل ا ف ت ا ح ي ة والصراحه اللي بيني وبينه فشوف مو موك في ا ل ت ح د ي د إ ذ ا كان هو وضعه في السليم م و ق ع كويس الله ي س ا ل عليه لا ي ج ل الفل الفجر هو شوف ناصر انا كون معك صريح يعني انا حسب ما احفظ من كلام الاباء يعني إذا كان أنت وثقت في الولد وأنه والله الولد ما تغيرت أخلاقه هذا هو حريص على الصلاة ما ف ي ريح ا د خ ا ن مثلا ما عندهم ضاربات مع هذا هو لو يجي للفجر ا ما عندي مشكلة لكن المشكلة إذا كان ولد عنده أخلاقيات تخوفك الأب عنده تجارب ضاربات مع ناس فرضا عنده التدخين هذا كل م ر ه يجيك ريح ا د خ ا ن الأشخاص اللي هو يمشي معهم غير حريصين على الصلاة غير حريصين على... آباؤهم مهملينهم نفس الأشخاص اللي معه فالمشكلة لما تجتمع هذه الأشياء تجد أن الأب لا يرتاح ياخي ا ن ا ما جبت و ل د ي حتى أرميه صحيح. للناس برضو ا ن ا أولدي صحيح. هذا وأمل فيه في الحياة وأمل أشياء هذه لا بد أن يشعر بها يعني ا ل ا ب ن المراهق والأبي يعني ما يحرص على ه ذ الأشياء إلا لمصلحته و ا ل ب و ي ما بينه ب ي ن عداوة لذلك سبحان الله يقولون ا ن 70% عموما من العلاقة مع المراهق يغلب عليها التوتر والصدام صحيح. والسلوكيات المزعجة س ب ي ن في ل ي س لأن الآباء يخطئون في التعامل لا لأن المراهق نفسه ماهو راضي ينضبط بالضوابط التي بريدها أبو بس في شيء ما حدث العقل بما يعقل طيب حدث العقل م ا يعقل ها. هي لا تجيني بضوابط وامور حازمة كنا في عسكرية يعني ج دا ي تقول ماذا لا ل تسوي كذا لا تسوي كذا يعني ما علش انت ت ق و ل ا تسوي كذا أنا خلاص مراهق ا و أ ن في وجهة نظر أني أنا إنسان وما امشي على ر ا ي ك امشي على ر ا ي ي انا وعلى كيفي هنا ا ي بس وين اعتبار الاب بس ان هنا في مرحلة يسمونها الطراب الطراب بسلوك الطراب شخصية كلها كاملة فانت اصابت تعامل م ع ه يعني ت ع م ل في شخص ب ي مريض نفسي وما بين العجيب يا اخي ان على ذكر الطراب إذا نظرت في حال الصحابة ما كان عندهم الحركات هذه كلها ما, ما في مغر... الصحابة ما كانوا ما في مغريات لا كان عندهم مغريات موج كان في خمر م عزر... الرجل عز ا اللي كان اسمه عبدالله وكان ي د ع ح م ا ر جيبه وجلد مرارا وحشارب خمر ما عز ر ض الله عنه جاء ورجم لأنه زاني الشعب ق و ل اذن لي ب ا ل ز ن ا لو ما كان يقدر يزني كان يقول اذن لي ما موجود ماه ح م مغريات على حسب حالهم اللي هم موجودين لا. فيه بس مغرياتهم فيها ضوابط خاصة أي... لما تشوف مراهقين الآن يا ناصر يعني مثلا الأب عنده ابن في هذا السن ويشوف ا ب ن ا ء غيره حبيبين ولطيفين وخيرين وحريصين ومتفوقين في دراستهم ويجيك الولد لا عنده تدخين ولا عنده خربطة يبدأ الأب يقول يا أخي أنا ليش ولدي ليس مثل هؤلاء ا ن ا وفرت لسيارة مثل م ذاك وفر سيارة أنا أعطيه فلوس مثل م ذاك ي ع ط ي فلوس بل يمكن هذاك أبوه ما عطاه فلوس ولا سيارة وأنا قاعد أعطيه ا ل ش اللي خ ر بك هؤلدي فيه تركيبة الشخص وليش ما نضبط السيكلوجية حقتها الولد أضبط أ م و ر ه هذه ا ن ت شكل مراهق الله يعنبوه عليك الله يعنبوك ال توصل مرحلة أحيانا بعض الأباء صدق يوصلون مرحلة يقول ا ن ا خلاص ر ج س ت وهي سبحان الله ترى توافيق من رب العالمين يعني أحيانا فيه أباء تلاقيهم أباء ما شاء الله صالحين تلاقي و ل د ا عكسها و العكس أحيانا فحين توصل مرحله تقول والله هذا توفيق من رب ا ل ع ا ل م والله صدقت بس برضه الواحد لا يعني لا يقفل على نفسه الباب ي ن ي لما نقول ل م نعلقها بتوفيق من الله وان الله اللي يصلحه واللي خ والله الله يضله او يهدي هذا عند الله معناها انا ما ابذل شيء ب ا ع ك س يا أخي نحن مأمورون هاي في ص ل ي ح عندك شيخ برضو موضوع جانب ا ل ر ف ق ا ق في ا ل م د ر س صحنا جانب هذا لابد ا ن نظر نظرة كبيرة مم. لأن إذا كان ا ل خ و ي ا ه ا و ز م ل ا ئ ه ا ل ل ي في مدرسة ن ا س مثلا عندهم دخان و زي كذا وبحكم النفسية المراهق ت أ ث ر بالشخص اللي قريب من عمره فأكيد راح يكون هناك انحراف يعني لو بس أعطيتها أنا مبدأ يعني بينه وبينه بمبدأ الثقة والصدق وأنا ذكرت قبل شي مشكلة التأخير أعطيه بس شوي مجال يكون وهذه قضية شوفه لما تشعر أنت أنك يعني أن الولد اللي أمامك هو في صراع ما بين القيم التي نشأ عليها قيم ن ه لا تكذب لا تسرق لا تفعل كذا قيم نشأ عليها وما بين مغريات أمامه هنا يبدأ الولد عاد حسب قوة القيم اللي كانت عنده ويبدأ ا ح ي ا ن ا صراع الأجيال ما بينه وبين والديه خاصة إذا كان الأب أحيانا ما يعيش يعني المرحلة التي يعيش و ل د ر ويفهم ي يكون خاصة لما يكون ف ر ق كبير جدا بينه مثلا 30-40 سنة غير لما يكون الأب شاب وفاهم الحركات حقه الولد يا أولدي أنت مثلا تحب تشوف أشياء خليعة في الانترنت ر ى احنا نفس الشيء نحبها احنا ننزل أنت يا و ل د ي تحب تغازل احنا برضو نفس الشيء شباب مثلك أنت حب تفعل كذا احنا نفس نفعل مشارية. مثلك فلما يصير الأب فاهم هذا يعني بلا شك أنه يعني يكون حل المشكلة ا س ه ل عليه طبعا ليس شرطا أيضا ا ن المراهق يكون خربان لا ممكن ف ي أونا أنواع من المراهقين صح. وأنا أقول هالكلام حتى ليس كل خ ط ا يفعله الولد في هذا السن يبدأ الأب يقول مراهق خلوه يخرب مراهق خلوه يدشر لا حتى لو بها السن أنت مطالب ا ن ك تأمره مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها سليم العشر ما, عليها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله عشر يعني ها هو قريب من مراهقة ا س ك و عنهم لا إلا أضربه أدبه وخليه يصير رجال بقي ما يحقق كلام كثير عندي مشاكل ا ل مراهقة ك ث ي ر من يعني عندي تسع مشاكل لابد ا ناقشة عندي أيضا بعض الإحصائيات وبعض الدراسات الأجنبية حول هذا الموضوع لكن اشكركم توخذتوا وقت كل اليوم اليوم صرتوا ن ت والشيخ مو براء راقين والله انكم ش خ م ح م ر ا ه ي ق ي ن بعد الحلقه ج د ن ا ل ا ن ي اكبر منكم اعقل منكم شوي <تصفيق> ايوه ا ح ب الكرامه ش ك ر لكم هذا التواصل و ص ل الله ان نكون اوصلنا يعني ف ك ر ة احنا مشكلتنا اليوم أ ث ر ن ا ا ل م ش ك ل ة ولا ذكرنا الحل ولا لا اشغلوني ع ن ذكر الحل الشباب لكن ان شاء الله لنا جزء اخر مراهقه اثنين باذن الله تعالى نتحدث عن بعض الحلول فيها اشكر لكم انصاتكم ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا وذرياتنا قرة اعين و ج ع ل ن ا للمتقين إ م ا م ا الى لقاء اخر ان شاء الله ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ن ا و ن مستمسكون بديننا بفضل ربي ظ و ن ان